وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشا إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّهَ دِينًا وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ الرِّيَّاتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَ كري يا وياح يا وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل ولياس ويونسا ولوطا وكلهم فضلنا على العالم ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذا يهدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ذَٰلِكَ ٱلَّذِى كُنَّا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَٰنِكَةٍ كَٰفِرِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَٰهُمْ قَتَنِ قُلْ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوٓا تجعلونه قراطي ستبدونها وتففون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه منهم لدي بين يدي مصدق الذي بين يديه والتين ذراهم ما القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن ظلمنا من افترا على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى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 خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضلعاكم ما كنتم تزعمون فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 ماء فأخرجنا به نباتة كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون تشابه، أوظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم، سبحانه وتعالى عما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 لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيَّا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين شرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوقين ولا تصف الذين يدعون من دون الله فيصف الله عزّا بغير علم كذلك زيّنا لكل أمة عملهم ثم إلى رب ارجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَى وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْنَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كان